الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون هواءا اولئك في ضلال بعيد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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وانك كفرنا بما اوصلت به واننا في شك مما تدعوننا اليه مريب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 ின்ொபீன்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 لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ميم وراءه جهنما ويسقى مما ان صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره يتجرعه ولا يكاد يسيره وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب باليد مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ شَاءَ أَن يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ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 سَلَخَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِينَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وما خلوا كلمه خبيثه كشجره الخبيثه لجت الثتم فوق الارض ما لها ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 وَلِلْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ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 وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِذْ تَعِدُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب انهم اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فمن تبعني فانه مني ومن عصاني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا انني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 رب اجعلني مقيم, مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 فلا تحسبن ان الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وذرزل لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقรมين في الاصفاد ترابلهم من قطران وتغشى وجوههم النار